بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبط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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال أَلَا تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 لَكُمْ إني لكم منه نذير مبين 115. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر 116. إني لكم منه نذير مبين 117. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون به